ما فضل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ليلة الجمعة من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه عشر مرات كما في الحديث الصريح وفي يوم الجمعة وللت الجمعة يحصل أن يزيد المسلم من الصلاوات على المسطدى صلى الله عليه وسلم ويخفر من ذلك فإذا كان واحد مننا إذا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلاة واحدة صلى الله عليه بسبب هذا عشر مرات فأي خير يدركه المرء بالإكتار من الصلاوات على النبي صلى الله عليه وسلم خير لا حد لحناه